صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعنام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره